باب الاداء عن عبد الله ابن زيد قَالَ هب جره ربه قال طافت وامنن امم فاضلهم فقالت قول فقالت قول الله اكبر الله اكبر وتذكر لا جانري سرب يستذير بعير قَدْ والاقامه مراده قد قامت قال فلما أصبحت وتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال إنها لعيا حق الحبيب أخرجه أحمد وعبو داود وصحاها الترمذي وابن خزينة وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في عبان الفجر الصلاة خير من النوم والابن خزيمة عنانس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاف قال الصلاة خير من النوم وعن نبي مهذورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم علم أولى بانه فذكر فيه الترجع أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط فرواه الخمسة فذكروهم ربعا وأن نسر رضي الله عنه قال أمر بلال من يشفى لازان ويغسر لقامة إلا لقامة يعني قوله قد قام في الصلاة ومكتبق عليه ولم يذكر مسلم الاستهناء وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وعن نبي جحيزة رضي الله عنه قال أرأيت بلالا يوزن وأتتباه فاه هاهنا وهاهنا ويصبعاه في هدنيه وهو أحمد والترمدي وصححه والابن ماجه وجعل يصفع يبي ذنيه وليبي داود لوان قولا ما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستبر وأصله في الصحيحين وأن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عجبه صوته الجبل صوتوا فعلمه لدان رواه ابن حزم وان جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال صلى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدين غير مرة غير مرة ولا مرتين بغير عذاب ولا يقام الرواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن أبي رضي الله عنهما وغيره وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومه من الصلاة ثم أذن بلال ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة. أتى المزدلفة فصلى بها المغربا ولا يشعى بأزان واحد وعقامتين وله عن ابن عمر الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغربين ولا يشاهدها قامة واحدة وزاد أبو داود لكل صلاة في رواية له في واحدة منهما وعن ابن عمر وعيشة رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلا لم يؤذن بليل فكلوا وشربوا حتى ينادي أبنهم مكتوب وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له وأصبحت أصبحت متفق عليه وفي آخره درج وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بذال نزل قبل الفجر فعمره النبي صلى الله عليه وسلم عنه يرجع فينادي ألا إن العبد رواه أبو داود وضعف وعن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومتفقنا عليه وللبخاري النواوية ولمسلمين عن رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيالتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأن عثمان بن أبي العاصر رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أنه قال يا رسول الله اجعل لي إمام قومي فقال أنت إمام أب واكتب بعض عظيم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أدانه يجرى أخرجه الخمسة وحسنه وصححه الحاكم وعن مالك ابن حويره رضي الله عنه قال قال لنا عن نبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذل لكم أحدكم فالحبيب أحرجه السبع وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال قال لبلال إذا أذنك فترسل وإذا فاجعل بين عذانك وإقامتك قدر ما يفرغ لأكل من أكله الحديث رواه الترمذي وضعفه وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضع وبعفه أيضا وله عن زياد بن الحارف رضي الله عنه قال قال رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم فضع فهو أيضا ولي أبي في حديث عبد الله بن زيد من أبنه قال أنا رأيته يعني أذان وأنا كنت أريده قال فاقنا أنساء وفيه ضعف أيضا قال نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالعذاء والإمام أملك بالإقامة طواه ابن عدي وضعافة وللبيقين أحبوه عن علي رضي الله عنه من قوله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي وصححه أم حزيمة جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التأمة والصلاة القائمة آتي محمداً وسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته حلت له شفتي يوم القيامة رجعه رم